صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية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 فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوا الجحيم صلوا ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسنكم انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون الحمد لله رب العالمين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 وَيُرِيدُ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ وَضَلَّالِينَ آمَنَ فَيَنْظُرُ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أ أصببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا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 وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الْكَفَرَةُ الفجرة